بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت و اذا النجوم كدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و البحار سجرت و النفوس زوجت